بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينبر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهما وما يعبدون إلا الله فأؤووا إلى الكهفين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 akafartabil ladhi khalaqak min turabin thumma min nutfatin thumma sawwak rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la ushriku rabbi ahada walaw la iz dhalta jannataka ma syaa Allah Kul Tama Sha Allah, la kuwata illa bil Allah. In terani, Ane aqal min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 Saatnya kedua dari kurang ini datuk kita yang kita tarde Kita mengetahui dari tidak-μεaanяз untuk jauh ini Saya katakan seakanlah untuk model roir kami Dan saya leha disayang Danoi akan menロgati Dan sakit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 Kul satahlu عليكن منه ذكراء. Inna Mekka nallohu fil ardh, wa ataina hu min kull shayin sabba, faatbag sabba, hatta ida belag maghrb al shams, wajadha tghrubu fil ain hamayat,